شبكة مزامير آل تقدم الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تسوم بنوننا بأعمالنا الحمد لله الحمد لله الذي يجزي بالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اهدنا فيمن هدي وعافنا فيمن عافي وتولى ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بغيتنا وجعلنا اللہ <سؤال> واغفر لنا اذا اور الى ما فر اليه تحت نائل جگہ اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم يا من تقبل التائبين اقبلنا اللهم رجعنا إليك اللهم رجعنا إليك اللهم اشب مرضانا اللهم اشب مرضانا منهم من حضر جمعنا او من على دعائنا اللهم انا نسالك العافيه من كل بلا ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على اللهم إنا نعود بعزتك وجلالك مما السدر اللهم شافنا اللهم متا میرا الحق جی بلیا يطب الشهداءهم اللهم واكسو عاريهم اللهم واشف جريحهم اللهم واشف جريحهم اللهم عليك بفرعون الشام وحزب الشيطان الارض من تحتهم اللهم زلزل الارض من تحتهم اللهم وانصر اخواننا الاحرار في غزه اللهم وانصر اخواننا الاحرار جيدا ابصع المسلمين وارزقنا فيه صلاه قبل الممات اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم يا Allah